مؤسسة القرآن الوقفية تقدم مقال رحمه الله قال بفعل بفعله المخصوص يعني أن الداعي يتوسل بعمل الصالح كما جاء في المخصوص ولهذا قال من دا ينفره ما حد ينكر لأن قد به النصوص كما في حديث الثلاثة او كذلك اذا كنت تحضر عنده او من يحضره اذا حضر المتوسل عند المتوسل اليه قال ادع لي جزاك هذا طيب هذا من التوسل المقبول كما كان هناك ياتون الى المسلسل ويسالونه الدعاء هذا ما لا يباش لا يحضر الناس ما زال الناس يحضرون عند, عند الصالحين ويدعون لاولادهم يحضرون اولادهم ويدعون لهم هذا ما من التوسل الصالح كما في قصه الاعمى وغيرهم ثم بين قصه التوسل بالعباس ونبه رحمه الله الى تنبهين مهمين في قصه العباس ان العباس رضي الله عنه لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزا في حال موته كان يكون الصحابه اخطر خطا عظيما حين توسلوا بالعباس وهو حي وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في زعمكم وأن النبي صلى الله عليه وسلم حي كحياه الناس والله سبحث العالى فإنك ميت وإنهم ميتون صلى الله عليه وسلم ويقول ما محمد وما محمد للرسول فقد خلت معهم قبل الأسر أتيهم أتاءه القتل وانقلتهم على آقار وقال الله تبارك قال وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير كما ذكرنا فالنبي قد يقصر له القتل لكن الشأن فيك أنت فما وهنوا لما أصارهم في سبيل الله وما ضعه وما ستكان والله محمد الصابرين وما كان قوله إلا قال ربنا وفلنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا على ذلك وثبت أقدامنا وعلى على لك ماذا؟ فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخر أحسن ما يمجازي منها تنقيم جزي لماذا؟ مع قتل الرسول حبيبه مع ذلك ما مهان؟ كما قال ابو بكر رضي الله عنه ما كان يعبده محمدا فإن محمدا بل ماذا؟ أذنه كان عيد الله قلنا طاحي لا ي ثم نبه الناظر رحمه الله لقصة العباس إلى أن هؤلاء الناس لو كان يعني يتوسلهم بالعباس صحيحا كان يرسولي شاء الأذب مع النساء الله إذا كان النساء الله سلم يمكن أن يدعى لكن الواقع أن عمر رضي الله عنه وعامه الصحابه جاءوا بالعباس رضي الله عنه وماذا فعل؟ وقال له عمر قل يا عباس استسل الله لك يعني أطلب الله أن يشير فقام العباس ودع الله طبعه الله وسقي الناس هذه نعمه عظيمه فلو كان هؤلاء الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم خيل حياه كحياه الناس سلام كان يعتبر سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم تترك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك العباس هي يعتبر سوء ادب ثم نبه الناظم رحمه الله الى شيء يعني في هذا فقال ان هؤلاء الناس كلمه أمي عباس تدعو راحوا حذفوها من الحديث حاول الناس أرادوا التلبيس على الناس فراحوا أخذوا الحديث ثم قالوا كلمة كم عباس سدوا بس قلناه وبدوا الله له رأوا السفدو ليش السفدو؟ يا جل التبيس يس الوهم. هذا فقد سقطه في قبره. فقد بالعباس لأن قدوه أنه مات في مكة ودوه أنه في المدينة مختلف يعني في ذلك. فقد يحب فيها إنسان ولا ما صحيح هذا ميّت. فقد بالعباس ومين؟ فاسقطوا هذه اللهوه. كل هذه الضبطه دي على الناس فالحصل هذا لبعض المترقبين ثم بين رحمه الله مساله مهمه وهي ان التوسل لو كان فريضا للنبي صلى الله عليه وسلم لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يتوسل حتى ينقلنا على فترات من الفتن والخطوب التي حصلت وكذلك الذين قبلنا نستبقو فيه ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم و يعني يدافع عن دين الله تبارك وتعالى يقول هذا لم يحصل فما دام الصحابة في أيام الفتن حصل الله لا ولا التابعوه ولا تابعوه ولا الأيمنة يقول إذن يكون هذا محل إجماع من الأمة على خطأ يعني كلام ثم بين أن أبا حنيفه رضي الله عنه وهو ائمه السنة رحمه الله بين أن أقل من التوسل يعني أشياء نبه اليها أبو حنيفه رحمه الله لأن من الخطأ الذي يحصل في دعاء بعض الناس فكان رحمه الله يكره ابو حنيفه ان يقول الداعي اسالك بحق ولا او بحق انبياء ورسل وقال رحمه الله لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به والدعاء المأذون هو ما قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الاسماء الحسنى فادعوه بها فاورد كلام ابي حنيفه رحمه الله لان هؤلاء الناس يعني ينحدون من هذا الكلام ولا يصدقونه في هذا الإمام رضي الله عنه ثم بين إذا كان هذا القول الذي قلناه ونقلنا كلام الائمه من أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيره من الأئمة كيف خرقنا الإجماع فقالوا إنكم خرقوا من الإجماع نحن ما خرقنا من الإجماع أنتم الذين خرقوا من الإجماع السلف الصالح ثم نقلتم على ذلك انكم آليتم يعني من خالفكم إما بسجن أو تشريف أو قتل أو نعم ذلك ثم بين كلمة طيبه للإمام ابن عقيل للعلامه ابن عقيل رحمه الله ابن عقيل الحنبلي هذا رحمه الله لكلمة كلمه حقيقه جميله جدا يرددها العلماء وشيخ الاسلام رددها في كتبه ولذلك النظم هنا قال عنها تل التقيه في رسائله يعني انها كررها في رسائله هذه الكلمه أنا نقلتها هنا حتى نقرأ عليه كلمه طيبه قال رحمه الله لما صعبت التكاليف على الجهاد والضاغا فلاحوا هذا السر لأن بعض الناس لجعوا إلى هذه الأشياء الشركين قال لما صعبت التكاليف تقيل يا شيخ أنه اللي يقوم الليل تقيل أنه يصلي صلوات الخمس تقيل أنه يزكي صدقه زكاة ماله أنه يصوم شهرا كاملا اليساء يتساعد هذا كله ثم كما تقول المجوسة الضارضة أنت بس مجرد أن تحب الحسين خلاص داخل الجنة مجرد أن تحب سيني فلان خلاص داخل الجنة تصلي ولا لازم وهذا الذي حصل قال رحمه الله لما صعب التخليق على الجهال والطعام عدلوا عن اوضاع الشرع الى أوضاع وضعوها هم لانفسهم فسهلت عليهم سهلة انه يجي ويربطس وياكلون ما شاء الله كانوا طيب في موالد زيد يربطسون زيد يعني يهزون لدينها حركات رياضيه تمام كما قال الله اتخذوا دينهم ليش لعبا ولهم اتخذوا الدين لعبوا له قال رحمه الله إذ لم يدخلوا بها والعوالي المصير فثورت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت عرض غيرهم وهم عندي لهذا رحمه الله كفار بهذه الاوضاع مثل تعظيم القبور واكرامها بما نهى عن مفترة وايقاد السرج وتقبيلها وتخليقها يعني وضع عليها وخطاب الموتى بالحوائق وكثب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا وأخذ تربتها يأخذونها ويتبركون بها في بلاده وإحضار الطيب اللي هو أفخر الطيب على على القبور فطون على السراب بدال ما يصير الطيب بإنسان يدعي أتيلا الجماعة ولا الجماعة يعني تعبد بدال الثلاذودة يسافر العبادة يحطها في على الطراب وشد الرحل إليها وإلقاء الخرد على الشجر اقتداءا بمن عبد الله والعزة نسأل الله العافية. بل بعض الناس كما قال بعضهم يعني بعض لا يقول انهم كانوا يكتبون ارقام التليفونات لما طلعت التليفونات ذي يكتب رقم التليفونات ويلقيها وهذا لا تستغربوا ان بعض الناس يلقي رقم التليفون امامهم وهو يقول حي هو ويقول يا اخوان يعني ما لي مالي من الود به سواء يعني يسال الشفاء ويسال العافيه وفي قصص من في يتداولونها بينهم بين العامه أن جاني كذا وشفاني ولا وضع يدها عليه وعافاني ومنح ذلك. هؤلاء يقولون هذا، اسمعوا هذا الكلام، موجود في وايضا اليوتيوب لا، أنا أسميها الفضاح اليوتيوب كشف كل شيء، حتى في المجالس الخاصة تسمعهم في مجالس اللي كان خاصه صارت الان عام، تسمع مثل هذا. يعني. طيب ثم يعني بين رحمه الله أن أن أن شيخ الإسلام يعني ذكر هذا. يعني في كتبه قال واتبع أخي في الدين من تقدم وحده شروحا سرحت وادي عما وادي عما قريب من الشارقة في الإمارات هناك يعني اللي بعده قال اترك هالشروح ذي اللي على الشروط الكتب التي سرحت بالناس أماكن بعيدة يعني يعني أبعدت فيه عن السنة وهذا الحقيقة يعني له أشكال يعني تجد بعض الكتب. يعني ما تمسك صيفاً مستفاد إلا هو تعطي لها تمسك شيء إلا تفتح أبواب الشرك وترد النصوص الصعيب ولا تركها هذه لي. ليس ركا فيها فائدة نعم حسن الله بكم قال رحمه الله فصلاً في الكلام في الحياة البرزخير قد كاظروا المعقول والمنقونا وطالفوا الكتاب والرسول قد خطب الصديق وأنا أحمدا قد مات يبكي وبكى من الشهيدا يتلو عليهم آياتاً وعمروا كأن لم يتلوها قد بكروا وكان قد رسى حسان الذي قطين عن لغ وليس بالبديل فاقتد بهم أو قلهم الجهال أو أنهم جهال فاقتد بهم أو الله بهم جهال عن الحقائق قد عن الحقائق أو أنهم خذوا عن الحقائق قد حجبوا عن واضح الطرائق أو أنهم خذوا عن الحقائق قد حجبوا عن واضح الطرائق حشى وكلا بل هم أثقى الورى به أولى وأهدى من درى عطوا علوما وعقولا ثابتة وفطرا لكترها في ما أما حياة البردخ المنقولة فإنها إلى العلي مقولة فانها الى العلي وكيله وليس للظنون فيها مدخل والحكم بالعقول فيها يعضل يعضل وليس للظنون فيها مدخله والحكم بالعقول فيها يعضل الحكم بالعقول فيها يعضل الشمهذا بهم اثم مقرح ارواحهم في جوف طير تسرح وللنبي فوقهم مذية سنية رفيعة عالية لها اتصال هي في الرفيق ما مبان للمخلوق كنها يعني حقيقتها نعم ما عرف الإنسان كنها نفسه في نومه فكيف حال فكيف حال وض قمسي رمسه ما عرف الإنسان كنها نفسه في نومه فكيف حال رمسه يعني القبر نعم وتبه بهذه المسائل دريان قد شبهوا بهذه المسائل ذريعه لجعلهم وسائل وانهم غياث من أرادوا ما سمعوا اخبار من يداد الحوضه يقولهم اصحابي يقال لا تدري عن الاسباب كيف اجتهاد ساغ مع حياته من صحبه احبابه حماته والنص ينفي حكم قول المجتهد لانه من النبي قد وجد لو ساغ هذا تقع الأصحاب بحرهة ايام الصعاب ويوم صفين العظيم والجمل من جاءه مستنجدا ومن سأل مستنجدا ومن سأل طيب هذه ويوم العظيم والجمل من جاءه مستنجدا ومن سأل أنتم له أشد خب منهم أو أنتم عما علمتم, أو أنهم عما علمتم أو أنهم عما, عما علمتم عجموا لا طبعا هي أجموا أجموا يعني كريم سن الله عليكم أنتم له أشد, أشد حب منهم أو أنتم أو أنهم أو أنكم عما علمتم أجموا هذا علي قال ليس عندنا بعد الكتاب عنه شيء بل في قراب الحكم بل في قراب قراب, قراب السيف اليوم هذا الذي يدخل فيه السيف في قرابه نعم. بل في قراب الحكم في البيات والعقل مع فرائض الزكاه فعجل لمن يقول كان حاله مثل الحياة بكرا آصاله بكرا آصاله أقول أقول لا والله حاشكا لا لو كان مختاره الرفيق الأعلى تصوروا بالعقل ضد الشرع بلا دليل يقتضيه مرعي لو كان يفتي أو يغيث ذا لزم الزمن لو كان يختي أو يغيط ذا لم يترك الحسين تعروه المحن أترك نعم أيترك الطغاة قد مثلوا براسه إهانة ويترك البسول في إشكال ميراثها يجبى لبيت المال تأتي إلى الصديق عنه تسأله حتى روا نخص صريحا تجهله بالله يا قوم اتركوا الضلاله ووحدوا مولاكم تعالى واتبعوا الرسول فهو الهادي وهو الحريق مرشد عبادي صلوا عليه وتركوا وحكموا وحكموا وحكموا الم... وحكموا طبعا واتركوا السفاسق وحكموا واحذروا وح... المغالب نعم تبلغه طلوا عليه وتركوا السفاتق وحكموه وحذروا المغالق تبلغوه صلاتنا من بعدنا ترد روح المصطفى من قربنا هذا لعمر من يعني بعدنا ليس بعدنا من بعدنا تبلغون صلاتنا من بعدنا ترددوا في الم ص ترددوا في المصطفى من قربنا هذا عمل نعمة عظيمة ومنة جليلة جسيمة إذا نصلي مرة في عشرة للربنا نصلي إذا إذا نصلي بالنوم إذا نصلي مرة في عشرة للربنا نعمة جزاء والأجر نعمل الجزاء والأجر هذه نعمة عظيمة نعم قال المصنة مضهنا رحمه الله في فصل في الحياة البرزخية أن هؤلاء الناس كابروا المعقول والمنقوض وخالفوا النصوص الشرعية التي جاءت في أن الإنسان في الحياة البرزخية ميت كما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميت فإذا قال الإنسان طيب كيف يكون نساء الله سلام يرد عليه الله قلنا حياة نساء الله سلام برزخية هي حياة ماذا <تصفيق> حياة ماذا حياة خاصة كما اخبر الله الفاروق طبعا شهدا بل احياء عند ربهم يرزقون ولاحظ انه قال عند ربهم يعني ليس من ما عندكم قال عند ربهم يرزقون واخبر النبي الله عليه ان الشهداء يعني ارواحهم في قناديل حول العرش يعني طبعا من الجنه تأكل منها وترجع إلى هذه القناديل المعلقه حول العرش <تصفيق> هو رحمه الله قال قد قرأ خطب الصديق أن, أن, أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات كما يعني ذكرنا لكم في الحديث ويسلو عليهم الآية وما محمد إلى رسول وقد قد خلت من قبل رصو يعني الصحابة يعني كما قالوا كاننا لم نسمع بهذه الآية إلا الآية. مع انهم كانوا يقرؤونها كما في الصحيح فنختصر في الاختصار ولا نترك يعني التطويل حتى الوقت قال وقال وكان قد رثاه حسان ايضا مما يدل على موت عليه الصلاة والسلام انه رثى حسان والناس يعزي بعضهم بعضا هذا كل دال على انه انه عليه الصلاه والسلام كما قال الله انك ميت وانهم ميتون صلى الله عليه وسلم يقول فهذا الذي قال افعله الصحابه وامنوا به اما ان تقتدي بهم تقتدي او ان هؤلاء جهال الصحابه شهد ما يعرفون ان اله وسلم حي أكبرون هم ميد ولكن جهان ما يعني أو أنهم بغزد هذا قابل يعني كذبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي ولكن هؤلاء كذبوا فعبق عنهم ميد أو أنهم صدوا عن الحقيقة الله زود ما أطلعهم عن الحقيقة أنت اللي عرفتها بعد خمسمائة سنة عرفتها أو أربعمائة سنة ثم حجبهم عن, عن, عن, عن الحقيقة هذا يفض يعني هذا يرجم احد أحد الأقوال ذي التي قالها النار مع المهم. وقال الصحابة الصحابه ان ان ذلك والله تبارك اعطاهم علوما واسعه وعقول ثابته وفطر يعني هم به الترهات والحزابل ثم ذكر تنظيرا بمساله الشهداء ان الشهداء لهم حياه خاصه وكذلك من توفى له حياه في البرزخ خاصه ليست من جنس الاحياء ثم بدا يعني ينبه الى ان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته البرزخيه هو اكمل أنواع الحياه لماذا لأنه اكمل الرسل عليه الصلاه والسلام ولهذا قال وللنبي فوقهم مزيه فوقها هؤلاء الشهاده سنيه ربيعه عليه وهذا هو الظن به صلى الله عليه وسلم قال لها اتصال في مساله السلام لها اتصال الجسد هو اتصال بالروح كالملائكه تصعد وترجع في وقت واحد تذهب وتأتي في, في وقت قال وحقيقتها ما بان للمخلوقين قال يعني ان الانسان هذا الذي يزعم انه انت في مساله الموت ومساله الروح ويتكلم فيها معنى الله تبارك وتعالى قال كل روح من عند ربي ومؤتيه في العلم الا قليلا قال هذا الانسان يعني ما عرف حاله هنايم ما يعرف ما يعرف حاله هنايم كيف يتكلم عن الروح الروح هنا, يم هنا يم تعرف عن الروح التي فيه شكلها صاعده وسالبه هذا الله تبارك وتعالى قال الله ليس وفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فينسي كل تي قضى عليها نور أو قضي عليها الموت ويرسيل الأخرى إلى الأنفس أنت لما قلت القوة في المنام التي يدين جمبيه صف لنا مغادرة هذا الجسد ما تستطيع إليه ولا تدري أين ذهب يا الله عز وجل قضىها صحيح لكن ما تدري أين مكانها؟ فإذا كانت هذا الروح الذي بين جنبي ما تعرفها فكيف تتكلم في مسألة الروح الكبيرة في روح الأنبياء وروح الشهداء وروح روح غيرهم سواء كانوا من الصالحين أو من غير الصالحين فكيف تتكلم لا تتكلم في هذا الامر غيري إلا بشيء من الشر ثم بين رحمه الله يعني يعني المسائل يعني مما بينه رحمه الله ان هناك يوم القيامه يدادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لانه غيره بدلته قل فاحذر أن تكون انت, أنت منهم ثم يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا اليست القاعده الشرعيه الموصوف عليها بين العلماء انه لاجتهاد لا مع النص ولا لا هذا مجمع عليه لو كان حي ما يصح اجتهادنا كله يزيغ اجتهادنا واجتهاد العلماء في تاريخ الاسلام كلها ما يصلح لا يصلح ولا يعمل به أصنع لماذا لا يعمل به؟ لأنه في الزيال إذا كنت تزعى من الناس حي كحياة الناس هذا من الحي لو كان من بين والسلام يديك كنت في ما تستطيع شيء يصير الجهاد فاسد يشيء فيقول لهم الشيخ كيف اجتهاد تساغ مع حياتي من صحبتي إلى آخرين ثم قال رحمه الله لو ساغ هذا لو كان فعلا حي حياة كما تقول حياة مطلقة في حياة الناس. قال هذا كان من ينفع, ينفع مش وصل الناس يوم الحربة لما قتل فيها يوم الحربة هذه لقتل فيها يزيد بجيشه يعني غزى هنا المدينة وقتل فيها القذف هذه الحادثه القبيحة هذه الحادثه آخر ناس من أهل بدر قضي عليهم في هذه الحادثه ما شاء الله. هاد. شوف كيف حرم الناس الخير والبركة من هؤلاء الصالحين. فكان محمد صلى الله عليه وسلم يدافع عن هؤلاء الأولياء سادات الأولياء من الصحابه من اهل بدر اهل بدر انتهوا في اخر هذه في قصه الحرب اخر من بقي منهم يعني القتلى الذين مصاصره ينقذهم ولا يوم صفين يوم الجمل هذه كلها حوادث في تاريخ الاسلام حصلت وكذلك في قصه علي لما قال ما عندنا والله الا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلف القران وما في قرابة السيف إلا ما هو شلي في قراب السيد قال الذكاء العقل اللي هديه وفيكاء العسير وشيء من أصنام الصدقه يعني الذي يجب في الصدقة هذا الذي يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم هما الناظر الله الله يقول هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك ايضا هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أن حيثما يترك حفيده ريحانته سيد شباب الجنة حسين علي يقتلها ولا المجرمون يقول هذا طعن من ثم إنه رحمه الله يبين يعني أنه, أنه أنه مثلوا به وقطعوا رأسه وفعلوا فعلة شريعة وأن تقول المسخص الحي ممكن أن يدافع عن ذلك وهذا كله كبير وأيضا يترك البتول سيدة نساء العالمين فاطمة الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها يتركها وهي تنازع ابو بكر في النياحه تعرفون تلك الحلقه التي حصلت بين ابي بكر وبينه هي تطلب اراها النبي صلى الله عليه وسلم وع بكر رضي الله عنه يقول اني سمعت الاصحاب يقول لا نورث وفي روايه ان الانبياء لا يورثون يقول لا نورث ما تركناهم صدق لماذا بالتاكيد من الله تعالى على انها هؤلاء الانبياء ليسوا اهل الدنيا بل هم اهل الاخره بل حتى لو ورثوا قليلا يكون هذا صدق على البعض والمساكين ومع ذلك يتنازع أبو بكر وابو بكر وعمر يعني ينازعون يقولون لا لا ما يمكن ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونعطيه في يعني صدقه فداك أشياء من تركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله كلاما سهلا قال يا جماعه أنتم صلوا على رسول الله صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم احسن لكم من هذا الكلام الفارغ هذا الذي انتم تستغيثون به باب القبور وتتركون الصلاه بعش ثم نبه إلى مساله هي تبلغه صلاتنا من بعدنا ترد روح المصطفى من قربنا إلى التفريق بين الصلاه والسلام عليه في خارج في, في البعد وفي القرب لأن هذه قد وردت لها اثار النبي صلى الله عليه وسلم في ان الله يرد اليه روحه هذا من القرب فيرد عليه السلام وقد جاء هذا مفسرا مرفوعا وفيه نظر ولكن جاء في هذا اثار السلف في تفسير ذلك كما روى في الدنيا و ابي شيبه غيره ان ان هذا في القرب واما البعد ففيها الاحاديث الاخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ان الله وكل لي ملكا يبلغني عن امتي السلام هذا من البعد هذا معنى كلام مصنف وقد أشار اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله الصالح بن مسعود و في بعض كتبه و العلماء رحمه الله اختلفوا في مساله القرب هذه يعني هل المراد بالقرب للصلاه على صلى الله عليه وسلم المراد ان يكون وانت الان واقف على الحديد هذا هل يكون هذا قرب ولا لا هذه محل خلاف بين اهل السنه والظاهر والله اعلم ان السلف ما كانوا يسمون هذا قربا بدليل ان جاءت اثار عنهم انه كانوا يدخلون الحجره النبويه ويسلمون عن صلى الله عليه وسلم ويخرجون ولهذا كره عمر بن عبد العزيز قال ليس الناس يعني خليفة عبد الملك والوليد ابن عبد الملك لما هدموا حجر النبي صلى الله عليه وسلم وغيروها ودخلوها بالمسجد وجعلوا القبر بس مكان القبر وأخرجوه وحاطوه بثلاثة جدران كما قال المقيم حماية لجناب التوحيد وأن يجعل القبر صلى الله عليه وسلم عيدا أو مسجدا فجعلوه يعني إلى خارج وليس إلى الداخل لأن صلى الله عليه وسلم حياته كان بابه ويل الخير ولا الداخل كان بابه للداخل ولكن هذا كشف السزل في يوم وفاته وراء الصبوه الصفوف فتبسم عليه الصلاة فريحا بأن الصحابة انتظموا في الصلاة وانضباط في الصلاة ف يعني هذا على كل حال محل الخلاف بين أهل يعني هل القرب والبعد هذا ما أماهم هي محام علي مساء الخلاف دي دين انسان يتحمس يقول لا القرب القراض هذا ما من بعض العلم يرى يعني من السلف ومن الخلف من عبد الهادي رحمه الله كان يميل الى الى هذا الذي يعني كان يفعله السلف طيب نعم فصل في بيان يسعد الناس بشفاعته يوم القيامة جاء في الحديث أن سعد الوراء بالمصطفى شفاعه من تحيدهم من مبطل وحق قاشه الإخلاص فيها صدقا أن الرسول أنذر القرابه معمما مخصصا أحبابه يقول يا عباس عم المصطفى لأغني لا عنك شيئا كن عبد الوفاء وقال يا قريش إني منذر فأخلصوا ورجز فيكم فاهجروا ويا بنت فاطمة ويا بنت فاطمة من مال قدرتي سنيني هذا البيت كم رقمه شيخ؟ ها غير مرقمة ده. طيب بعد لنا البيت آخر بيت، وقال يا قريش إني منذر، فاحل السر فيكم فهنو، ويبنتي فاطمة و... ويبنتي فاطيم، ويبنتي فاطمة تطلبيني مما لنعطي قدرتي سليم، طيب، هذا الفصل عقده الناظر رحمه الله يعني تسمينا بمسألة الصلاه والسلام عليه، فقال رحمه الله جاء الحديث بأن اسعد الوراء يعني يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري اسعد الناس في شفاعته يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني في ذكر قريش ثم بني أب كما في الصحيح ثم ذكر عمه العباس وعمتهم صديا ثم فاطمة رضي الله تعالى عنها أنهم لا يمحلون الله يجلي. قال يا فاطمة لا أولي عنك من الله يسير وهي بنته لو كان يغني عنها من الله شيئا لو أنها ما سركت التوحيد، ما يستطيع في شيئا ولهذا قال الله عز وجل في شيء كان أمني أهل من صلى الله عليه وسلم يحبها ومع ذلك ما سمع الله له فيها لأن الله تبارك وتعالى له الأمر أولا للآخر سبحانه وتعالى كان يحب ان عمه ابا طالب يكون على الهدايه وكان يحزنه ان عمه مات على ذلك فقال الله انزل الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله ينزل وهذا نوع عليه السلام قال في ابنه ثمرت معاذه وجم قلبه قال يا بني اركب معاك ولا تكن على الكافرين وتعرفون القصه الى اخره ماذا يلفت وكذلك امراه نوح و لوط ما يستطيع الانسان ان يشيخه لان الامر ليس له الأمر الله وحده من من قبل ومن بعد والرسل مبلغين عليهم الصلاه والسلام عن الله سبقه على يليديه فاذا كان هذا في أخص الناس الذين هم احبابه وقرابته واهل بيته لا يملك لهم من الله شيئا لو انهم سلفوا غير التوحيد كذلك خيرهم لو سلفوا غير التوحيد ما ينفعه قرابه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنفعه شفاعه الشافعين نعم صلى عليك فصل في وقوع الشرك في العالم طبعا هنا في البيت يعني بن مصطفى شفاعه من طهر توحيده من المطلق المحقق انا توحيده الذي عمل فيها انطهر توحيده نعم مفعول لطهر نعم صلى الله عليه فصل فصل في وقوع الشرك في, في العالم سببي. فصل في سبب الشرك في العالم في سبب وقوع الشرك في فصل في سبب وقوع الشرك في العالم فليوردوا فليورد استغاثة بالميت عن صفوة القرون حسن السنة, حسن السنة, حسن السنة, حسن السنة أو خبرا يعارض الصحيحة مساويا أو يقتضي الترجيحة إن الأولى سدوا طريقا سده لم يفعلوا الإسلام عنده وكل لم يفعلوا إلا السلام عنده ان الأولى سدوا طريقا سده لم يفعلوا الا السلام عنده والخلف في استقباله وقت الدعاء والجل في حكم بذا امتنع والجل عن حكم بهذا امتنع يعني جل العلماء يمنعون هذا انه يستقبل الانسان اذا اراد الدعاء عند قبر الله صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبر انما يستقبل القبلة